Book two Yhdeksänkymmentä neljä Konjunktioita yksi Huruful atf, Huruful atf. Odota Kunnes sade lakkaa. Inta verhatta jätä wakkafalmatar. En Odota. Kunnes olen valmis. Intä verta entehi. In tover, en tehi. Odota, kunnes hän tulee takaisin. Inta verhatta ja انتظر حتى يعود انتظر حتى يصبح شعري جافا انتظر حتى يصبح شعري جافا انتظر حتى ينتهي الفيلم انتظر حتى ينتهي الفيلم أود أن، كنّا سليقين بالوقاية انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. ميلو إن لهدت متى ستسافر للإجازة؟ متى ستسافر للإجازة؟ حتى من قبل الإجازة الصيفية. حتى من قبل الإجازة الصيفية. كلّا، فيلا <تصفيق> إننكوين كسلمالكا. نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. كرجا كاتو، إننكوين تالفي تلء. اصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. اصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. بس كاتسي. إننكوين استورد بعُطان. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. سولية إككنا. إننكوين منتulos. أغلق النافذة قبل أن تخرج. أغلق النافذة قبل أن تخرج. ميلا تولت طلعت متى ستأتي إلى البيت؟ متى ستأتي إلى البيت؟ أبتوك <تصفيق> سنيال هل بعد الدرس؟ هل بعد الدرس؟ كلة sen jälkeen kun opetus on loppunut. نعم, بعد أن يكون الدرس قد انتهى. نعم, بعد أن يكون الدرس قد انتهى. onnettomuuden jälkeen, hän ei voinut tehdä töitä. من بعد ما حصل له الحادث, لم يعد يمكنه أن يعمل. من بعد ما حصل له الحادث, لم يعد يمكنه أن يعمل. من تطوعاً تونسا. هان مُوَضِّعَ أَمْرِكَةَ. من بعد ما فقد الشغلة ذهب إلى أمريكا. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. منطوعاً أمريكا هان رِكَّسْتُوا. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثرياً. من بعد ما ذهب إلى أمررك أصبح ثرباً.